الألرجيكونجات ساي بايت. هيا لنا جماعة كونجات ساي هو نوعين كبار قوي. يعني لو كتبنا كده ألرجيكونجات ساي بايت. يقولك إن في ألرجيكونجات ساي بايت. تعرض الكونجات سايها لإندوجينات وفي تعرض يا ترى لو في إندوجينات سوكس داخل الجسم غالبا الاندوجين والتوكسنز دي هتوصل للكونجانس طايفة بتاعتك اهي وصلت للكونجانس طايفة وبعدين التوكسنز دي تبقى تتحول في ريزال يتكون مات او بتسميها اسم العين كده شوية بتسميها سليكتر ومن الماض على بعض يتسميه ايه؟ فليكتينيولار كونجانس طايفة يبقى انشاء الله لما نتكلم دلوقتي عن فليكتينيولار كونجانس طايفة رقم واحد هي ألجك ولا انفكتل ك قولت الأول عاجل ألزك الإنسان إن كانت داكنجران طايفة سأقول لحضراتكم دا تعرض الكونجران طايفة توقسن دليل جات هنا دي إيجاد من داخل الجسم ولا من خارج الجسم من داخل الجسمية أدارها اكسبول رفتاكنجران طايفة توقف اندجنا توقسن المهمة مش وبس من <تصفح> <تصفح> يعني المرضى يستحسن اقول انه هو allergic inflammation of the contract and the zaccordia ويستحسن نسميه مش في الاكتنولار contract liver في الاكتنولار كيراتو from يلا مع بعض نقول the of the inflammation of the and zaccordia due Endogenous toxin. This inflammation is characterized by formation of nodule. mówię jest to, jest لكن هناك اشخاص يمكن ان يكونوا في الظهر ان وتعرض في الظهر ان يكونوا في الظهر بتاعتك يكونوا كويس اللي هي طيب في الظهر ان يكونوا في الظهر ان يكونوا في الظهر ان يكونوا في الظهر بعض يكونوا في الظهر ان يكونوا في الظهر ان يكونوا في الظهر ان يكونوا في واحد عنده وهتعنده صدرو الناس المداودين عنده جوابطنه ايه بيدان انجلسون كل الحاجات دي وهي داخل جيت ما تطلع ايه طبعا توكسن اي سبتك فوقت في اي حاجة في الجيت وانا عنده فراجت هدريع وفراجت في رجلو رجل. اي سبتك فوقت اي حاجة في الجيت ممكن تتعاملي هنا برضه من دون نفسه ممكن التوكسن تكون مهولة قريبة جدا لما هو فيه في الليد في لو العيان عنده مثلا التثميل او الكتكه سيبارايت هو العيان ده على لان بيقول مش حاسس ولا ثلاثة من في, ايه في, في, في او في بطنه في ايه اذا الامات دي مجمعاهم يا كده انسلايتد كده إيه؟ دي كده إيه؟ كده أي فوكس في البطولوجي بقى أنا قلته تقريبا الكونزنت سايفر هيطلع ايه هيطلع طخ تعال نشوف ايه اللي هيحصل بالضبط ايه الباثولوجي تقريبا الباثولوجي انا قلته بقول لك أقولك ان في توكسين هتوصل هنا بصوا بقى التوكسين هتوصل فين دائما التوكسين يا جماعة، توصل لنقط لنفسها يعني الكونزنت سايفر فالبر كونزنت سايفر عند فالبر كونزنت طيبه في في باسكول والدم دلوقتي ماشي فيه ايه توكسين كمان التوكسين هوكر توتال هنا في الليمفا قبل ما نطيق البليفري اوف ذا جورنيا لان المنطقه دي برضه باسك لو حد عارف الارتر اللي بيغذي اسمه ايه ليمبا او ليمبا يبقى التوكسين هتوصل هنا توكسين توصل... مش توكسين الانتيريا توكسين ستوب ايثيلياس تيشو اوف ذا في, في, في ايه اللي هيحصل هيوصل في البالفا وكمان في منطقه الليله طب لما نيجي التوكسين ده تتوقع البلازما فيها ايه برضو ما لا بيش بنطلع منها انفلامات ريتل لما التوكسين ايه اللي تكون عندي هنا ده التوكسين اللي في انفلامات ريتل هذه لما تكبر شوية يحصل ايه اوفرلاي في ال اللي بيحصل يحصل له أي اي اي اي اي اي اي اي يحصل اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ممكن تحصل هنا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي أصله هنا في الكورت هنا شيء أصله في الكورت يعني وينفع الجهاز كنديزور وإذا من الإكتسح الرول أي أصله ما إيه من هنا I can give steroids ليه؟ لأنها allergic ulcer مش مش هذا دي الأصل هي كأنها جذابة إن هي إياها هي allergic ulcer دي جماعة so can be treated with steroids لو جات الدرس القرانيه هتلاقي فيه تجميعة كده ايه الارض اللي ينفع عليها جهاز ايه هتلاقي من ضمن الارض اللي ينفع عليها جهاز التيروز مين طبعا في الكثير والله هو حضراتكم ليه تقدر عليها بالتيروز لانها ايه لانها ادرج الطبقه انا جاي بسرعه على الفولوجي التوكس اللي وصلت للاستروما بس مين اني النظام ده كجتها ان w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej لو عنده نديول بس فليكت ولسه ما حصلش الترا يشتكي من ايه ولو انديول او فليكت اتكون فوقها الترا هيشتكي من ايه يعني لو عنده فليكت الالول ايه اللي هيوصلنا لدرجه الايه الالستريشن لو عنده فليكت هيقول لك يا دكتور في عينيه ايه نديول وبعد كده يا جماعه ان النديول دي بينت بس لكن النديول في ثانيه هناخدها النهارده كتير ممكن تلاقي علامات كده النديول هنا برده في منطقه الليمف او في العينة أخذنا تل باربر كونجر سايبو لو العينات النديول دي بين فولت بمشيء مش فليكس الفليكس بيبقى بين النديول غالباً لو جيت كونجر بيجي فيه بالباربر كونجر سايبو طب النديول دي بخلي عيني احس بده خصوصاً عنا عين يحس ما من بالترية مش من رائحة ومن عيني عيني لون يبقى من هايبريميا دايما ان الديول اللي اسمها في الايكتنس لن نحافظه كده بايه دايما يا جماعه لازم نحافظه بايه بايبرينيا فانت بتاخد الايكتنس اجيب حواليه جنبه البلاس ديفيزولين عيان يشتكي من ايه هيشتكي أي من ديول ماشي يا جماعة تقولوا ديول دي بقى. طيب ممكن يحصل في ولكن هذا هو المكان الذي يمكنه التصوير من المكان الذي يمكنه التصوير من المكان الذي يمكنه التصوير من المكان من المكان الذي يمكنه التصوير من المكان الذي يمكنه في من المكان الذي يمكنه لو من من بسهولة الذي ممكن التصوير مين المكان من برس يبقى لو فيه في ارضه في الكولبا بتاعه العيال اللي يشتكي من ديتشاس سؤال حضراتكم ايه اللي حصل نتيجة إيه اللي حصل نتيجة في إيه؟, ايه سكن لي دكتله عشان كده تلاقينا في العلاج انتيبيوتيك على من ان المرض ايه الرج ليه كيف ايه سكن دي صغيره بقى اللي احنا بقى لونها في هاي بريميا على أن يكون جانس رايوة على الضبط بساعة يجي نقوم بثم الضبط في حجمه من واحد إلى ثلاثة ميلي لونوكريم الضيابة تربطها من واحد إلى ثلاثة ممكن, يعني ممكن يبقى يعني واحد ممكن يبقى من ممكن يبقى وممكن يبقى أنا موصفات يبقى كده أرثي لك مواصفات ها هنا سلموا. واحد اثنين ثلاثة. الله يجب انه لازم لازم. البرين تاني. حاجة يعني. ده? اهو. ايه. يعني يبقى انا نقول مش بقى في تجربتي في البربر في شايفين في الراوند بتبقى ايه باي باي شايفين لو ايه جري حجمه من الى انا واحد خلاص <تضح> انا قلت بقى لو تعطل عليا هنلاقي بقى كونزرفا هنلاقي فليكس او طلعت وصفت طب انا وصلته كريش واحد الى 3 مني تحت الراوند باي ما هيك بيحصل ايه؟ اصلا مش طيب هي الكورنيا بقى انت فاكر انا قلت هلاقي عند في ليكترا هنلاقي في الكورنيا تقريبا عندي مين بالظبط <تصفيق> عند اللمبا بقى إيه اللي في الكورنيا؟ من كورنيا اتفقنا ان التوفشن توفر هنا هتيجي عن طريق ربطه الدين هنا في كوريا طب من <تصفيق> بومندز يقول لك إن الفلكت ممكن يكوينهال، and ممكن يكوينهال في behind مصير الفلكت شو؟ يعتمد على مكانه. هل هو deep to the boominz brain ولا in front of the boominz لو دا دا كان زي إيه. زي ممكن يحصل هنا إبرة من هنا يبقى لو ومشتلبت in front of the, of the غالبا هيعمل ايه؟ لما الضربت هنا انه غالبا هيقليفت the وهيعمل أرثر لو وطنعت تاميها لكتنى الأرثر يبقى مصير هذا الفلت ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل ايه؟ على شرط انه يبقى فيه النوديول and due to the moment of the بقى لو behind the تقدر لكنك تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم وبعدين؟ بعد ان مين يخش هنا؟ ان تتعلم لو تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم حصل تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان يعمل ان على حسب مكانه كده ده ديكس وده ديكس واحد عمل انثر ثمنين في الاكسينر واحد عمل زادا الثمنين بس هنا بقى اهم ميزه في البالانس ده دي, دي, دي. الوحيد اللي بيبقى سوبرفيشال البالانس أول برافو عليكم خلاص طيب كده بسرعة بسرعة في السلكتور ساكن الباناس بتاع الترباح و بيجي فين؟ في الأول برس البانس بتاع نقره ممكن بيجي والبورت ايه؟ والبورتر فيهو بيبقى عامل ازاي؟ ايه؟ تبقى طب دي في الجدول اللي انا قلته بات. ان البانس يجي فوق ان البورتر فيها بانس ان إن الـ بيتم لـ بيبقى ليه؟ إن الـ بيبقى بيبقى أنا وشكلم بكل رائع خلاص خلاص؟ طبعلي ما للأنصر اللي هتتكون هنا هتبقى ستشراً أو ده مارجنات مارجنات عن الأنصر هذا للأنصر مش نوع واشاً ثلاث أنواع شكراً يا نعم أنواع أول نوعته الأنثر اللي اتكونت هنا هو ده ايه؟ مارجنال على سنتر مارجنال طبعا اتقالكو تؤالة وديه مارجنال انا كولودي مارجنال اصر في كذا مارجنال اصر جمعوا بعض كده. يعملوا بعض جديده او؟ ويعملوا اصر اتنا؟ رينج اصر يبقى اول نوع مارجنال تاني نوع رينج طيب ماذا في تيرو جود الرينج اصر؟ تي اصر جريبة اكثر اسمها كيكولر اول مره طب طب فتكولر انت بتقرا اكثر بارت برضه يتكون هنا اكثر مرج للطيب وبعدين يا دكتور الاكثر دي لما تيجي تلخص يا يخش لها ايه اهو ولا الخط مفروض المفروض ان مثل دي دخلة على شن تعمل هيلي. للأسف تعمل هيلي. لأن الضلاط بيجز أو الدم مليان إيه بالعيانين دول. طب الضلاط بيجز المفروض تعمل هيلي. لكن هي هتعمل الموضة. ومثل إيه الألثر إيه؟ شو فيها الألثر هنا من العرضة. ثاني يوم قال هنا. وعلي جال إيه هنا؟, هنا. وضع إن الألثر دي كتسحة. أو بتمشي دي واحدة من الألثر اللي بتتمشى. اللي بتسميها إيه؟ سير بيجينات ناس هذه الاصدر اللي بتنشر مين اللي ماشي وراها كل شويه مين بيخش وراها كده حزمه او ليش أو فاتيكل كل ده يعني أو او في هذه الاصدر السبلاي ويبقى فاتيكل في عشان كده سميناها ايه فاتيكل الاصدر لو ضفت لي الفاتيكل اوتر تربجن. عشان صارت مين اللي ماشي وراها؟ طيب وايش من البلاط بسل من البلاط بسل عشان كده سميناها باسيكولار ألسل ألسل كان عندي اثنين في البر شوية يعني في درسة درسة. كان عندي اثنين ألسل في المنهج سيربيجيناس بيت فاشتاحوا اللي لو السنة قال لك. يا جماعه النهارده خدنا مين فسيكولر قبل كده خدنا هيبوبيون قبل كده خدنا المولد او ات ثالث اف اتش ام ايجول هيبوبيون مول اف ثالث يا جماعه دي بيستيبتك. طيب الدراسه دي بتوصل لا في سؤال ام كيو ممكن يجي يعني بيقول ان الالكر دي لما تيجي تلحقها بتدي مكانها ايه الاكثر ساعتنا لو كانت بقى فيكشن اللي كده بتفتح كده هسيبك انا هبسط بيقول لك ان الاوبستيف طب اكثر اوبستيف هنا الاوبستيف بقى ماكسيمم وير اف مش عارفه اكتبه ولا لا سام الاوبست جنب الاوبستيف انها تبقى ماكسيمم في الاخر ماكسيمم وير اف يعني بص شايف الاوبستيف اللي هنا يبقى بس الاول تقعد عايزها وانا اعمل اوبت بيديك سيرش في الاخر ليه لأن البلاس بيت داخل لحد اخر الاي بي البلاس بيت يا جماعة لو فينا بلاس بلاس منطقه المنطقه دي يبقى فيها نشط وضعيه نكسمم ام فايف يبقى الفايف رود اللي بتقي الفايف رود او اللي هتمتلك من هذه الالتر بيبقى اكبر H نكسمم بطين بص على الرسمه نكسمم وير اي عشان البلاس طيب ايه كومبليكيشن بقى اللي هيتعرض لها العيان بتاعنا اهم كومبليكيشن وتقولوا في الاول اهم كومبليكيشن وتقولوا في الاول يا ماما عنيكي لو صغير ده ابنك عنده ريديول في اريت ما بلك هاديكي كورتيزون هيخف مثلا لو دي جران البطن او التبيل اللي بتضرب هيحصل ايه ريكار دائما في كلمه دي في العلاج كلنا بنقولها بسهولة تريتمنت اوف ذا خلاص لا هنا تريتمنت اوف ذا كوز اهم حتى. لما عملناش code, قوله واحد. لو لم نتمكن من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من ما من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من الليت من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من التحديد من نماط الاطراف حد فاكر لو زبازم في ذثم في البطن الاخرى ليه ممكن يحصل ايه ان الذثم ده ممكن يلف لبره او يلف يحصل, ايكتروبيون يحصل ايكتروبيون. انت البره أو على حسب يعني لو دلليف... لو العين عمله له سبورت بس لو العين مش طب هنا في البطن الاخرىات طبعا لان العين ما العيان بتاعنا بيبقى قصري طالما قصري عينته العامله ايه في الليد حصل بيحصلوا ايه بسك الكترون شاردين موجودين في زاد من النبل ايوه ثابت في ضبط للليد ايوه لان العيان بتاعنا بتاع ليد غالبا بيبقى قصري العظام عيامه عامله ضبطه في الايه للليد هذا جذر الكولور الصايبه ممكن يدخل عليه ايه سادريكتيريا الانفكشن في القريه في عظم والاكتر مكان هاي لسه قايلش وبس وممكن يحصل افثامه فتلقي مواصفات الفلث وبقتش ولا دي بتعرف ايه ايه الكلام العيان بتاعنا الخلاطه عنده مات الفليت انت ايه ماش في منطقة الليب يبقى العيان ده اهو اد اللي تيه عيان يبقى ده في فليكتل تيه عيان تايق ان شاء الله عيان كبير في السن بص كده ناجم باللبك مسلس هنا له أطفل في كل ركترة حفظ الله هدي جنشة تبقى حكتة مسلسة فاريكو صورتها النهاردة اسمها بينجويكولا بوك لو انت مش مين في مع مين مع يبقى لازل أفرعهم من بعض في جدوة يفرعهم من بعض هتأجلوا حتى ما طيب ان شاء الله لما نيجي ناخد النهارده مرض الرباط الربيعي هنعرف ان العيان بتاع الرباط الربيعي يجي بضغط الليفه في النور ويتكون ناس كبيره كده يتكون ناس من الجيلاتين جيلاتين مصري الجيلاتين مصنعه بتاع الاستريم بتاع الربط الربيعي ممكن تتلخبط مع مين بالله عليك مع ايه مع الكليت طيب انا انقل الجدول اللي عمله لحد ما ناكل الايه النهارده الرباط الربيعي خلاص طيب في ناس ثانية ممكن تتلخبط معانا بس احنا قلنا ان الديول اللي قدامك ده ايه علمنا دي ايه فليبسن فيه عيان بقى تانى خلاص ممكن يتلخبط معانا فيه عيانين بيحصلن فى الفيلميشن فى المستشفى في هذا الفيلميشن بيحترقل زى الفيلميشن زى الفيلميشن زى الفيلميشن زى الفيلميشن ديول دي لكن اللي فور ده مليكسل لكن الرزاعة اللي هي اسمها النوديولر ابي سكيليرايتر يعني انفلاميشن السوبرفيشيا للسكيليرا ابي سكيليرايتر وكاراكترائيز بايدو فيوش فوروش ازاي نصدق مفرق الاثنين دول. دي نوديول ودينسلش الجداول اللي جيت كلها مهمة جيتة جدا جدا جدا الجداول دي مهمة هنشح كذلك تذكرين يا جماعة الديول بتاع الفليكس بترجع العالي ولا لا؟ باين يبقى ده تيمر ده اول مقارنه لكن اكيد النديول بتاع الايبسكليرايتس بتبقى تبدا ده لوحده ام كيو سؤال تاني فاكرين الديول بتاع الفليكس اللون هاي؟ بلاك يبقى اللون هنا جراي لكن النديول بتاع الايبسكليرايتس بتبقى حاضره شوية بتبقى بيرفيتي في حاجه باينه من مين فيهم سوبيرشن ومين فيهم ديول الـFlighting ايه؟ يبقى الـFlighting تبقى تبقى الشيء الـNodeo la Fibs,Caderaises اللي الضيب لو حركنا الـCondrant مين يتحرك معانا ومين يتحركش الـFlighting يتحرك معانا او ما يتحركش, يتحركش. الـFlighting لأنها ديه من هاش دعوا الـCondrant 5 يبقى لو عملنا الـMove into theCondrant 5 ويل الـFlighting will move لكن że w tym momencie, w tym momencie, w tym to w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym w مين اللي يحصله بلانشنج يعني حمره حمره. مين يعني تبغاه تعني حمرة وتعني حمرش إذا بلاد غزل بتعت مين صبرت يعني أنا حطيت أطرة من هنا الأطرة تأثر على مين وما تأثرش على مين تأثر على, على بلاد غزلت وف... لكن بلاد غزلت أبلت لكس لكن بلاد غزلت أبلت نجول أبلت يبقى لو حطيت أطرة هنا هيحصل بلانش وهنا مش هيحصل بلانش فمن ليه ليه عمل عملت خلست البراط بسهد في بياض و ليه القطرة في ليه؟ في ماشي سؤال اللي بعد كده مين في الاثنين يحصل عليه أمتراتي and fabulation بيحصل عليه أمتر و يتوشلها لخلها بشكلية لإيهة فكشار بالنوطة اللي بعد كده ده بيحصل عليه أمتراتي and fabulation ده بيحصلش عليه أمتراتي طب نفرقهم ازاي بين ايتينج ناعم جبنه؟ سلايعك ده النهارده عندكم ايه؟ نفرقهم من الاذر شولز اوف ساء اللي في بالانس مع ترجمه في بالانس بتاع النهارده مع ايه؟ مع فليبتس في مع الليبرتي في بالانس مع الكوكوما فاكرين؟ اسمه ايه؟ في جينراتيف العلاج بقى بقى الحمد لله. كفت هكي له كفت طبعا. من في كفت سيه؟ طبعاً طبعاً كورتيكوستيروليس لأن سبق إيه؟ قلش هنستطي كورتيكوستيروليس لابده وفيه ألثر؟ أي لأن إيه؟ قلش للألثر يبقى السي كورتيكوستيروليس الـF عايزين نعالج السلسيكولر الألثر الألثر ده إيه؟ أهي؟ اللي إيه؟ دلوقتي. زي أي ألثر هنستيها أتروبيس؟ لازم نفتكره على دي زي اي اثر ونديها يا جماعه انت بقى الكورتيزون ما دي يا اي اثر نديها اتروبين راجل ما ونعمل نيجي على دي ونقويها طب إزاي نمنع نقطع حد عايز لما نقطع كده قبل ماشي. ماشي لما ندع البلات بيز لكن هو الخطوه اسمها ايه بريود يعني الاول هنكروت ايه اطربين وكونتيزون ما جاش نتيجه بنعمل ايه بالانسرر الأرثر دي كويها والبلات بيز بنقطعها قطع البلات بيز اسمه بريود حد عارف لما اقطع البلات بنزل دي القطعه اللي هي جايب ايه هتجيب دم كده اعمل هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه بعد البريود بعد القطعه دي بعد البريود بيعمل ايه اكشلت كثري عشان اقفلت البلوط خلاص؟ إذا خدنا السي والإبكتيل أهم بقى تريتمنت تريتمنت the... وإلا يحصل صح؟ تريتمنت وإلا يحصل إيه بقى؟ إيه؟ إيه ليه؟ لما بقى هندي إمتى؟ أتروبين. إمتى؟, أتروبين. إمتى؟ أتروبين على مين؟ في مجل الأرض، لو فيه ايه لو فيه أطروبين، أي سؤال؟ المرض اللي عاش كده، بريد منتل إيه؟ <تصفيق> انا طبيعي عايز انا مستعد كل ده كل ده عدد كل درس خلاص انا قلت بقى ما اعرفش ساعات صعب صعبه وما تعبش عندنا منها لا كل حصه بقى نعمل المحتاجه ايه على اللي حاجه كم. ولا خلاص ممكن على ممكن نتفق على اما إما خلاص انا عايزه يا اما نثبت الحصه صعبه يا خالد قلت بقى عامه صعبه دايما انت ورزقك لو تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك بس انك تتعلم انك تتعلم انك ساعة انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم لا تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم أعرب عنيك الإكسوتي مختفن لتنبعنا بحش تي ألترافير تراث كهو زمان بولة حبوب اللقاء الحاجات التي تعمل لنا مرض الرمض الربيعي الفرنج. لو قلت فرينكة صافة الإسحام غالباً هتغطرت هوايش قوي منك الرمض ده اسم الاسم ده زمان من اسم الجديد ذرنة لكل شهر كتائي كلمة ذرنة يعني أدرج أهم كلمة في المرض ده نوعي اليكيكون سايبرت مش لون مش اي دي تي انا ليك دي في العينه الاثنين طبعا دي في الاطره غير الاطره العينه الاثنين انا جيت بايلاترن كراديك اي دي تي دي مع بعض دايما انا يعني يقول لك اللي عنده رما العربيه ده انا اتفطط طول السنه كويس خالص الصيف المرض بيرد عليا والمرض كل شويه بيرجع لي ومش بيرجع لي في اي وقت بيرجع لي في سيزون معين عشان كده هو ريكرانت Season. Alors, il va te faire ABC. Allergic, bilateral, chronic inflammation of the Recurrent الأم تقولك, اللي في الصيف هكي هكي. اللي الام تقولك ايه اولاك ده يا دكتور تصير بيقطع عينيه للهر مش ايه ايه ايه ايه ايه ايه ليه اقولك الواجه ثاني بقى قريب اول ام تقولك ايه الطفل يا دكتور ده بيطلع فتل منها ايه الفتل بجاجة طيب يقولك ايه اللي جاعتب الطوكتل تبتيجي على السلس الجهنة نسمها جوب لكتل حتى عفاكرا جوب لكتلس ده بيطلع ايه ميوك، مينتي اللي دي على الشغل دي وكامله كميات مختلطه في من الميوك، بيور ميوك، في خلاص اول ما تبقى تيجه شت ما يتشدش يلزع، حاجة يعني كده ده تسميه روبي بيتشارج روبي زاد في ناس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 مرض هذه الأطفال عضو الأساس حاجة ثانية كتير من مش في في البر. ترى قام هذا المرض اسمه الرماد الربيعي في فصل الصيف. هنا تكذب. بيجي الصمر. الصيف هو اللي فيه والأيام الربيع بيجي في الصمر أو بيجي في الورد اسمه الرماد الربيعي في الربيع؟ بيجي بيجي في الصيف. الحمد لله المرض في لو السنة كده حتى ما تكبر هي والمرض ده هيروح المرض بيجي عند سن خمس سنين عند سن خمس سنين ويختفي لوحده عند سن الايه هو بطول حياته حتى ما كده يتعرض بموضوع الاتش اند من كده كده المرض ده عند ايه عند يا جماعة. فمين شغل البكتيريا؟ يقولي إيه اللي بيحصل في تايبون؟ بيتطلع إيميون ايه إيه؟ إيه لأن إيه إيه لأن سيل تطلع الستيل في راديكال المواد دي بتعمل زياده زامي ديتو المواد دي لما تنتشر في عينيك تعمل لي سيفير ايتشنج وتيجي على بلاست بيتر دي تعمل لها بريليتيف بيبقى سيفير ايتشنج يبقى المواد اللي طلعت من المصنع تعمل سيفير اهم شكو. العين اهم شكو. اهم ها يبقى اريد اول طيب لو التوكسن هنعرف ان التوكسن مختصر على ايه اكون زود انت ايه شكوى ها نقف كده بين لاكريميشن فوتوكوزي طيب نوع العموض ايه رودي او سليدي تتشارلز ليه العموض بيلزق او بيعمل فتن لانه بيورد ايه بس ادرى شوى ولا العموض بيطلع منين من ارتيتد من ارتيتد جوز السلس اخدنا شكوى العيال طيب لو فهمنا هنلاقي لقد اردت ليه؟ بيقولك ممكن ان اكون ممكن ان هذا ممكن ان ممكن ان اكون ممكن ان ايه؟ ممكن ان اكون ممكن ان اوكر التخثر في اصبع عليه البالفر كل الرقايبه على لما الاثنين هو كثار هتيجي من من اللي دي. ومن من دي ده ما تدرس هايبر من يكون لي ببيلي ضخم قوي. يبقى هذا المرض is حتى عايزين ندرس دي بالتفصيل. في المنهج بالمرة كده شو نعمل بينهم؟ صح, صح والله كم في ببيلي فين؟ متركم أيه تعال نسمع شنو نعمل دي بعد البابيل دي بتاع استراكوس يلا البابيل بتاعة الرمل الربيع لارج البابيل بتاع استراكوس ده رمل الربيع رينج ستار ودي استراكوس دي لارج اما دي فنجر لايت او فاين هنا الطب بتاعها هيبقى ايه ستوب لكن هنا روند طب. يبقى دي لارج قال and flat toe طب الزابيل اللي بتاعك في ال... التراسومة لقفائل and round toe هذا أول فت اللي بعد كده في اللون بيقولك إن اللي الباميل دي بيبقى لونها أزرق هو الهيستامين والكروتيمين والهيستراتيكوريين ولا فيش فتنين في الاثنين بالثمين عدده أكثر الفتن مزال الباميل اللي لونها أزرق يبقى ليه الزابيلي هنا؟ يبقى لونها بليوش الزابيلي بتاعه الرامضة الزابيلي بتبقى بسرقة شويه تقولوا عشان مين طيب هنا بقى دي بس فينا ليه؟ يا منذ أن توقع الامفيلاتيش أمنيها من الضيلاتيش أمني أرتيريا, أرتيريا ده. يبقى لون هنا أزرق لون البابينة هنا ايه؟ أعطي لأن هنا فقط. طب ليه هنا لونها أزرق عشان مين مرد يومنا؟ البت أنا ثاني مقاربة ثالث مقاربة لو قلبنا لا يبابين لي أمني إزاي كده؟ عملي منظر شبه قبل ستون بكتر عارب انت السوريين السوران مالنوري فانتك اخضوا بعض ويعملوا سور؟ نفس المنظر ده البابل يبلاد ده البابل يبلاد عاملين منظر ايه قبل لما كنا في بيكتر. مش ايه؟ ايه؟ ده وده انا وانا اخر المقارنه هنا كود الاستور ما حطش في المقارنه على شكل هنا كود الاستور هنا إيه جولد دي كبيره بص كده اراي هنا فورنكس ده بعيد عن مرمى الثوكسن فلاي من الثورنكس ينهيبقى الكريم ده عليه بقى. تأكيد ده تبين على فكرة فيه حتة كده يعني هقول طالما جاب فورتها دلوقتي بيقولك ان الثوكسن في الساعة على إيه؟ على ساعات على كأن الألثر بتحمي نفسها بدرائد السلطر تسميها الألثر ذات الزرع الألثر ده غيره لقدم كل شيء فينا دي في ألثر بس عليها أي شيء الموجه عليها درع أو دي ذات أو إيه دي؟ حتى ما, شوية فيلد ألثار. فيلد ألثار. ما دي فيها ستون وشيل ده اصلا بقى عنده, عنده ايه عنده رماد رضيه ده هنا قوي ان بابيل اللي انا فيها يا جماعه شايفين في كل بابيل اللي جت اتقعت ادي مين اللي في ده بتتشراط جوه انا اخش في النار العيال اساعقلب العيال اقلب عين العيال بلاقيش عواصي يكون مثلا جاي لي ومطبق عينيك اقول ازاي خارج عواصي يا ثامر اقول لك ايه بكنت ثلاثة بكنت ثلاثه يظهر لو خدنا لو بصوا يا جماعه بعد ما عملنا اهم خليه هنا موجوده كل هنا ده العواصي الخليه بتاعه ال هذا دي له كل هذا العواصي تقول لي انت شو انا العواصي يبقى عشان الوماس يظهر من السنة دائدين ثلاثة نفضل بعمل المعنى هنلاقيه ريتش ان ازينوكيز نقولنا بقى ان المرات بتاعنا ممكن كمان يصيب البنطية الليمتر او بنطية الباربار كونزانس بايبا ايه اللي هيفصل بقى؟ قلتك ان الحين بقى ايه؟ ثقة معرّضة اكثر للتوكسن فهيتكون حاجة اضخر من البيت دي هيتكون مواد شلافينية او شلافينة من البيت حاجة اضبر من البيت يعني بصفنية عي توس الثاني عبد الله بس كده بيتكون على كت كون فوق الأول جيلاتي نصف هنا وأنتي كون هنا نيجي للأندلس لأن دي أكتر حسب معرضة للتوس يبقى يشككون جيلاتينوس ماتس إد زليمب حاجة أكبر من ده. اكيد ايه؟ ايه في دي هايبر بليزيا جيلاتينوس يصير يحصل جوه الجلاتين اطمان اللي عند البندق دي كانت نقط كبير او نقط بيتر ومتلا جوه نقط بيتر جوه ما نقط البيضه ما ترانفا بوتس ترانفا بوتس ترانفا بوتس ترانفا اللي جوه دي حاجه للاثنين يا اما كالثر تبوزيشن يا اما تبوزيشن فيل. يعني السرانتس بور. عن تجمع من نوع اللي بيجوا. نوع اللي تجمع من أو تجمع من هنا تيجي دي هنا اللي لكن لماذا يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء بس ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون شيء طب وايه اللي هيصير في الكورني؟ هعمل ايه لو حصل في الكورني؟ ده مش هيسبب كومليكيشن. ايه اللي هيحصل زي ما بتاع كونجكتيفا ده اصلا على اللي هيحصل بقى؟ بص ناخد دوت اصلا صغيرين جدع مش في تعملي صغيرين، واحد عالم مصري اسمه توكي. سمينا. سمينا. او بعدين القسطره تجمع اوعى ال اوعى تجمع اوعى تجمع اوعى تجمع اوعى تجمع اوعى تجمع اوعى تجمع اوعى تجمع تبوث تبوث لايك فينا بلاس بسل من الجميع الجوانب تيرقائي بلاس بسل زي والبلاث بسل دي طلع ايه؟, ايه؟ معينة ولا باي بالنديل؟ باي بالنديل. حاجة أن او او زي اي سيب مكانها وبس او الالتا دي تيجي تغطي نفسها بدرع بدريب اكسو ديك او بتسمي اسم داني بتسمي ابيثيليال ديك وبنتسميها ايه ساعتها؟ نسمي الالتا بتاعتها ايه؟ شيلد التا شيلد لو تغطيك نفسها بيكس فيتاكر العيان بيتكون عند اللمبه جلاتينات ماسز يا ترى جلاتينات دي, دي لما تلحم تبقى؟ القوس او اباسي, أباسي, أباسي عن أرك. هذا الارك له اسمه سودو جيرنو توكسون او اسمه قوس الحب كيوبيد تو كورس يو الحق يوبيت بوكورس وسحب والحركة اللي أولا تتعرفينها دي ايه؟ كورس الحق وحباك يوبيت يعني ده <تصفيق> <تصفيق> فالانتاين فالنتاين فالنتاين دايت اوف فالنتاين يعني حد حد يوبيل فال يوبيل اوه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 كدرك ان المنظر ده ممكن يطلع بصع منظر تاني بيحصل كبار بس, بس اللي جاي ده او الارك اللي جاي ده مش اسمه إيه إيه؟ عايز لك ان هذا المنظر سودوجيرنو توك او كروبيتزبو. لازم في واحده حقيقيه في دي اسمها إيه؟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 رمز الربيع لما يجي على السكوب بيسمى ايه يسولو برودو توك فين ايه كيروبيت ده احنا ازاي نفرق بين دول موجود الحته الفاضيه اللي بنسميها يوسل استرفات كل ده كله في رقم 6 توك فين بتاع الرمز الربيعي ممكن هنا عنده قرانيه مخروطيه كراته ايه <تصفيق> العلاقه انا رايي ان العلاقه الا الان غير واضحة يعني عام عنده رمز الربيعي ممكن القرنيه تبان كده العلاقة حدش بس في دكتور أنا برضع العلاقة أنا مش حايل مش مكتئب يعني ولكن أنا عاد ترى من ربانية يرجع كسر يعني من ربانية دكتور دع القرانية تبقى ضعيفة أمتي إيه, إيه؟ أمتي الغضب لا لا يبقى العلاقة من هي. العلاقة صدقتنا هنا العلاقة الرابط أنا عن رامه اي ما يكون ده مال هلي قلت يا جماعة ده في يوبيل سجون وده عرض السريق أليس هنا في لسل انتبه؟ هنا في حتة فضية هنا مالذي ايه؟ مالذيبه. هنا ما فيه هو ورحمة السورة دي ولا ايه؟ ورحمة تشعر عايزة؟ ورحمة حوالي حوالي حوالي حوالي ايه؟ بكسر هل ايه؟ ده انا قلت كله؟ العلاج بقى؟ <تصفيق> العلاج كله يعتمد على ان المرض كل الأقلال هو المرض في الوقته عند سن البيوتر العلاج كله قوضة يعني على ان دي هنديله ايه؟, إيه؟, دي حاجة دي إيه؟, إيه له في قوضة انت اقوى ندي ايه؟ ده ايه اللي حتى المرض ده عرض ليه؟ الشام؟ القوضة باية من العيان ده مش من فقدره مختلف ليه؟ مختلفة لانتي وفي مش هتقدره بتاعيكم ليه شهر انتي وفي باشدره اطار ماني ايه من الشر من عند علو عالف الشر تم كمدات مية دعا واحدة بقل ليه الأول ليه لوشن مش شف... ليه؟ شوف ليه لوشن داعا تلوشن قلنا ان البلوش بيتر مش عالي كمان شهر ردين بتاعي هنتفع لأن الضغط بسي دي عاد إيه؟ هتضعي حاجات كمدات مية سعى ماشي؟ كمدات مية ساعة إيه كمدات أو ممكن نستخدم عندي أثارات فارزو الكوليستيريكتور مشكلة في مش كده بتقبل ده العلم إن اللي هنا صعب جدا في يومك حتى إنما بيشده كبه يعني إيه؟ تتعلم إزاي أدوة بالعماظة اسمها اطرط في جدر العظام في <تصفيق> الطين نص في البايت اللي عنده دوره صحه في البيت مزيد للالتهاب مزيد الالتهاب الايه الماده المذيبه للالتهاب اللي جوه ادواء فقحه الدايل في الطين عملنا منها ايه اطرف اطرف عشان تجوب العظام ده فيبقى ايزي ريموف طبعا بنشتق انها تستخدم عطارات انتيندرك في المرض كله الجسد نستخدم عطارات كورتيكوستيرويد. ممكن نستخدم الدروس ممكن نحقن الكورتيزون في العين ترصف لما هي الكورتيزون وعينيك دور كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير الكورتيزون كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير كبير برونج يديوزه في السيرويت بجهة مصيبة استخدام افترضان لفتره طويله طويلة يعمل الكاترة يعمل ايه؟ يعمل برونجون انا بعد ايه يا بقول لعياني استعدت من أطرق الكاترة من أسبوع طبع من كده تخايف من دي من من بعد أسبوع بعدها تمنع ان الخلية من ما اللي بعد كده؟ قطرة تنعرب شرق قطرمات تسير لو اضطريت تستخدم الكورتيزون تتردموا الفطرة سيرت شورت تيرم تربي مش عمال لو اضطريت تستخدم الكورتيزون تتردمه شورت تسيرن تربي كذلك الكورتيزون معيز زي الفلورو مثيلون ويكل استيرون ويكل استيرون أحسن حطرة والعين يقدر يستميل عليها فطرة طويلة ما مشاكل وقول للسردون افرح تخلص حطرات ايه في المصر في لسة زي ال مش <تصفيق> ها مش يا باشا مايك عملنا كل ده والدريس مش هول دي انزلشة. ممكن اتحذر اتحذر مكانه ما مرعد كحل اعمل هنا ايه؟ بيتا إرادية بصي في سكرابينج فول بايت بيتا الرديش سكرابينج معين بيتا إرديش. البيتا إرديش بيجي, يعمل إيه؟ بيجي على دواب هنا بيتا البيتا بيعمل حاجة اند اند يعني ايه ما ايه؟ على يا جماعة وعمل لها كيّم التبريد ونحط عليها السلف كيّم التبريد تضمّر وكرايو الترمي وفي أجل أحسن أطراب في الموضوع أطراب إنيونو سبوريت بعرف ده وصرافان في فايكرو أطراب. حط أطراب أطراب تحط الأطراب في عميك تلاقي إيه تلاقي البابيلي حصلها ضمور أطراب فايكرو سبوريت في اتنين تحضير خلاص يبقى زيق أدمر البابيلي أحاتها وبعد ما كانت هعمل بتقدر <تكتشن> دي اعمل لها علاج بالتبريد الكرايوثيرابي احط فعلا عينين قطرات اميونوفابريز تايكلو اسبور هذا بكر الاكتر بقى اللي عليها شيلد الشيلد دي بقى الشيلد دي اه ممكن اشيل الطبقه واشيل اساسا الحته اللي فيها انتر كلها اه ممكن اعمل سكريب ممكن اعمل سوبرفيشال كراتيكت ببالنشر انا ممكن اشيل الحتة دهي مش بالقشره اشيلها بالليزر اي ليزر اللي بيقطع السيراميك زي ما ليزر العلاج اسمه بي اي كي علاج باشيل الحته الليزر اسمه بي اي كي فوتو ثيرابيوتيك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 اسمه تراين سابيلاري كود رتايبول شبه بقى ان انت لابس كونتكت فورين بودي لمده سنين اشهر مثال يعني كونتاكت لينس في عينينا طويله الكونتاكت دي فورين بودي ايه, لس... <تصفيق> إيه؟ <تصفيق> فورين بودي طويله أمثلة بقى كنت اكتبت لسطرة طويلة واحد بيه المصنعية أستفيشال آج واحد عنده غرزه اينو تبقى 100 والورزة دي اكتبوه طويلة كأنها برطو ايه سورين <تصفيق> <تصفيق> بس أجمع المثال هو ايه كنت لديه كنتك كنت لنقفة 10 هل تتوقع شفت كنت ولا الصوت. الصوت تسمح لك في طويلة تنبيه بتاع يبقى الصبح اكتر بالمره طب بس ليه يبقى الصبح مش منطقي يعني الاكستندد وير كونتاكت ديت اللي الدي دي طبعا العين هيقول لي هو مريحاني هبص بقى ايه لي الربيع بالضبط اذا العلاج يبقى شبه علاج مين الربيع هل دي ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان هي هناك ja mam, to jest to college. To To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 المفروض الكونترانكتايفر جاءت حد بلين هو وقتك لم لين؟ تعيش مثل تتكلم مثل تتكلم ممكن يا عيني ده كنت بدون سبب دخلت هنا عمين حتى اللي يعني ذا حتى مسللنا بالكونفاك طيبة دخلنا على الكورني السبب مع غير معروف وده هو السبب غير معروف ها معندي نجي مين بنستعمه ليت والقصر أو هالو والتراب والشمس كل حاجة السبب غير معروف طيب ايه ايه طيب ايه بيحصل بالضبط يا دوستر ايه بيحصلوا ولكن كورنيا مختلف طيب تدخل الكورنيا كده لوحدها. الكورنيا اللي بيجتها فرصة الكورنيا اللي بيجتها فرصة أي وكنت كنا قايل بقى على الحتتين تيبتيم وطبقه الاثيه هنا في فايبروفاسكولار في فايبروفاسكولار في في تيشو في في في في لا يمكن النقاط اللي عليها نخش هنا إلا لما تكون الكورنيا بتديها ده اللي وده الاسترومات بيقول المرض كان يحصل في الكومان الامبرين في, في بقت ايه بقيت ما ممكن بقى مين ينتهز يخش ويخش كونجنك طيب اتلاك امثالي مش بس اللي تحتي كمان اللي هو ايه, ايه؟ ساعتها السهم ده بيشاور على اسمها ايه يبقى هو الايه حصل باسترابشن فيه المومنت من اند طب مين ها حصل بروليفرشن معتين مش الابيديرم بس الابيديرم امم ايه الفايبروبلاستز خلاص لين القصه يبقى الكرون هي اللي ده الفرصه لي نقص ده بيجي من اربع حاجات وحاجه فيه اللي ده كان ده بيعتبر فورن من اول دي بيرسك شاتس ريجينال يبقى الالتهاب دي بالفجر. سؤال رقم ثلاثة هو المشهور الذي يمكنه ان جدا هناك جدا يمكنه الدموس يقول لك ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ديمينيوشن يمكنه ان إزاي ان يمكنه ان يمكنه يشوف يمكنه ان دي 4 يمكنه 2 يمكنه ان ديمينيوشن ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يشوف ان يمكنه ان ده بيكبر ممكن يكبر يكبر حتى ما يوصل لحد فين مين هيغطيها الجبل عشان مش هتسوق يبقى ياثر على الفيجر لو غطت الجبل كمان ده بيخش جوه القرنيه وممكن يا جماعه يبوظ السكول كل يعني لما يعوض القرنيه دي غطي البيوب ويعمل ثاني حق ازاي بيعمل ديبلوك. بص انا عندي العين دي اساس فيها تريشن والعين دي اساس دي اريشن وكلك وجود تريشن من هنا بتخلي العين دي ما بتتحركش براحتها وجود تريشن بيعمل حاجه اسمها Limitation of the of the يعني دي مش بتتحرك, بتتحرك وانت بتبص على شخص قدام العين دي ما بتتحرك براحتها لازم الصورة تيجي فين العين مش تتحرك براحتها الفوق هنا هلا انت مش, مش عارفه تتحرك برا اكتب فمش عارفه تجيله السورة على على الفوبيا العين ده يحفظه ايه هتلاقي دايماً صور في العين ده outside the phobia والصور في العين دي صور على الفوبيا لما المخ يجيله الفوبيا خارج الفوبيا ده ديبلوبيا ايه القرار بقى ايه ده إيه ده يعني عندي limitation او زي موضمت افضل رقب واحد شنين اللي عمل limitation؟ تريجا؟ طبعا رقب اثنين موخ اللي عمل limitation حكي اسمها Simplifor إيه, ايه اللي يخليها عندك تريجا يجيلو ايه؟ سنبقى علاكم سنبليفور بالموضوع سنبليفور بيجي بس اخر دي انت اتشيله اضع ايه كمان ايه انا مكان اتريشيو رولاريال حتى رو انا شفته. ممكن لوانت بتطور مش شاطر كمان ممكن بعد العاملات لها راح لازق ايه لما في العين زي ما سميه ايه سولو تريجيا، أرى؟ موجود هذا السودو بعد عمل سوري هذا السبلكلون هذا السبلك منو بعد عملية التريجيا اللد لذا في العين. هذا سكور لما اللد يزف في العين ثمينه. نفس لما هذه العين بس الخورب الهاي من اللي متجر أمز مو ممكن تحكيه إيوة إيه الترجمة بعد عملية الترجمة خطر إيه نعم الترجمة تبغوا طب يعني بعد ما يطلع ممكن من يعني تسمحون لا ممكن بايش. ممكن, بايش. ممكن بايش يعني ممكن طب اكبر ما لو بس واحد من واحد يعني لو مش, مش لو لو مش في مش كله كده كده اهو صباح التريجم التريجم ده من ثلاث حكا هتدي اسمها ايه هتديني اسمها نيك وهتدي اسمها ايه بودا يبقى بيتكون من ايه, من إيه بس بتاع الصوت مش عايز صوت بيتكون من سؤال ممكن ما لا هنا خط كده بالبنتس عباره Line. عبارة عندي position of iron انا قلت قبل كده من اين هي هذا الايه؟ هذا الان جي من الخطي اول الاير من ال position تجيب مينة؟ حبتنا صح. صح. صح كل كل اعمل الدير لما قبل كده قبل كان في فرشة يعني تطلع ده تطلع حتة الدموع هنا هون هيه الدموع اللي فيها دي في من في فيه؟ قدامنا النور دي بخصوصا في ايرشن جبنا مش يبقى المستوكر ماتش من يبقى لاين من ايه؟ دايما كده مشهور ام ده جميعي نيزة من ديكتين بردك لو نستكر كده, كده، لو كده نموش هانيهنا فتح تنين بتاعينا عنا كده وانيهنا ايه هانيهنا اوسع ميديا لي عن ايه؟ على الأسنة فلايما الميديا بارد of your eyes is more exposed أكثر من ايه؟ ميديا البارد، فلايما الامراض كلها تحقى الايه؟ ميديا اول سبب ان الثلزة رفجر فتحة عينيك موبش مش عاوز صاح مش فدايما كلها معظمها دي ايه تيجي من ده حاجه ثانيه بيقول لك ان كميه الضمور ميديا قليله الضمور ميديا قليله دي ريليتيف كتير الدموع لما تبقى قليله قليل ده سورس اوف ديشن وميخطر هنا ريجير سؤال باللي الضمور هنا قليله ده اللاك ماجنت موجودة ايه اللاك فالضمور بتيجي هنا اول اول على ما توصل هنا هو الدموع يعني ان الدموع بتاعت تبقى فين من ليه فده بعض الامراض من مثل ماشي يا فهمنا ليه ليه بيحصل أنواع قلت عليه. قلت قلت في تريش احط عليه قايل لي رشه من ميمبرين ضعيف كده في بلوجز قوي انا هو في تريش مش لقيت ميمبرين حته لحمه ومليان انتر من البلوج بتشيل اللي قليلة ده نسميه تريش يبقى من لمبرينس في بلاك بيت قليله وعلى هيك من كتر ما هو بيبقى ضعيف ممكن اشوف من وراه يعني الشيء ده يبقى سيمي ترانس اشوف من وراه في الخرقه شغاله دلوقتي اوصل لي بقى التريجر الثاني اشوف لي البروجرس كريشيا دي اثيريك ومور فاسكولار مليان بلك بيت وورقه غط قدامه تشخطه حاديه الخط ده ايه عباره عن التهامات الوتد هنا كده قدامه عند الايبيس الالتهابات والجهاز دي اسمها انفليتريشن كاف اول ما هي الانفليتريشن ده قدام ال... قدام التريجر اعرف ان ده اكثر اعرف ده كل ما اشيله كل ما اشيله يبقى ايه بريكانا. ايه رايكوا التريجر ده بتاع ولا مليان في ساكم كل ده شايفين ده حتى البيضة دي، دي بإيه بقى؟ <سؤال> الكاب. حتى البيضة دي دي الانتريشن كل إيه؟ إيه ده؟ برين أنا شايف من وراه شايف, شايف من هنا كده يعني؟ لو جبنا قلم او جلاس روت وعديناها من تحت التريجر ده تعدي؟ لا يبقى التريجر بتاع النهارده جلاس روت ما خدش شكلها دي واحده جلاس نوشان باوند اندر خلاص في ده اللي تصدي في لو شكله اهو اهو لحد وصل لحد ديورجال على هي الطريقه اللي احنا كله كنترول هو فيه وجود طبعا خدنا يوم مره صح الاستروت ريجين لكن في ريجين ثاني بقى كده لو انا عندي هنا ولزق فيها حته تكون رنسايفة كده تسميه ده بقى سوفر خلاص؟ ده عبارة عن دي, جنريت دي جنريت لكن ده سوفه أرسل زي ما اتفقنا دي كل رنساة لسه قمينة نيزل ولا ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا نيزل لكن ده ممكن أي يعني لو مثلا في أوصر هنا كده ده يبقى تحت كده مش نيزل نيزل لا بيحصل أيها الأهم ذهار أهم إذا لو جبت بلاس روس ريجي عدتها من هنا مساحة التروت عادي لكن من تحت في لو أنا جبت من تحت لا لو جبت يبقى في السودة تريجيان ثلاثة رود لكن هنا ثلاثة رود كان مطب فار أمدر إيه الكمبيليكيشن في كلها قلتها خش لو كبير انتش مشينة تريجيا مصير ريكال تبير، كبير يعني الـR كبير يعني Z B, E, R تشينه لو تبير C لو كوزموتيكا ليبدأ العيش B لو بروكيرت بلات المشين الـ لو إنكورشمنت ال أرز لو تريجي مواطن للبيوبي لاتني شار الـR لو ريكالة تريجي هيرجع فين لا ما انتي أنتي انتي وريتكاردو شفته ازاي امنع انه ايه انه يرجع يبقى امتى تشيله لو فين ايه يا ازاي بقى لما انا عمريات عايزه ايه انا عايزه انا مش عايز <تصفيق> <الهم. تصفيق> <تصفيق> يا جماعه مش معقوله هيك كل الفقر عشان انتي دلوقتي تخطي السبع دائم الزبط خلو السبع دائم الزبط خلوه انا تشيكوا عام للغاية هذا التريجي مرحب جماع؟ من من كده بنعمل ايه طبعا هذا الشيء الذي يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون من شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان يكون هناك شيء يجب ان شيء يجب ان يكون هناك بأي شيء من السكليرا بير مش بس غطية بالكونتراكت العملية على بعض تمنع بقى ما لملنا كرتينك تومي وانستير تكليرات تكني. يو ليف أبهر بعد. العملية، نروح بعض. كي. هذا هنا في أنصر في يجعل هذا هو الامر في هذا هو الامر يجعل هذا هو دي يجعل هذا فلما الامر يجعل هذا هو الامر يجعل هذا هو الامر يجعل هذا هو الامر يجعل هذا هو الامر يجعل هذا هو الامر يجعل هذا هو الامر هو الامر يجعل هذا خلاص، لكن هنا أقول لك أنا بني كود رسالة في نفسي أنا بني أتقيبك نفسك وتكون قولي أنا أعمل في نفسيها وتبقى أبنوا فين أتضل ليس ليه بتيت بير أريا من السينافين؟ طيب لا ليه بتيت بير أريا من السينافين من العمالي جديدة أوي, أوي. أوي. ولكن في نسبة ريكارة 10 من المال ليه؟ لأيما يا لبن بتيت من السينافين عند المال طب ليه بتكمل جميلة بيخش بروه وشين ها بتغوط لا! بخاف على الماصر جين جين نوز بخاف على الماصر الليلة مين ماصر الليلة؟ الميديا ريس بقولنا ده ربط بخاف جدا جوه اول بروح على الميديا ريس بقى تجيب تشيب برط أذبه كينا في ست جزء من الخرطات البرط ده هو دايماً إيه؟ الريكارنس بنعمل تكنيك عشرة إزاي بقى تيني بعمل كده أول عينا خلاصنا عمل حاجة طيب وبعدين يروح هنروح الدكتور اللي جنبنا ده بتاع الأشعة يعمل لك إنه هو عن مصادع جلسات بيتا إردين ومن البلاث بيست الدنيا نتأخلي حاجة وما يحصلش إيه؟ ريكارت يبقى نعمل جلسات بيتا إردين جلسات بيتر إردين جلسات مهم في أول أسبوع بعد العملية راب تأييه 500 وحد القياس البدء الراديولوجي حالات 2500 درا في ذا لو انت مش عايز تنفع الدكتور بتاع الاشعه تعمل ايه عندك عياده لو انت مش عايز تنفع الدكتور بتاع الاشعه عندك العياده ماي تو ماي سنتي او مرهم فايوتيب او مرهم صايف فلورو فاير فلورو مالها مراهن انتي mitotic مراهن لو هنا هون وإلى وإلى نسمة ما مايتو برولة إيه ميتولايسي ماشي يا معنى؟ ميتومايتونسي سايو سيبا سايو فلورو ويراتين المراهن دي كلها حاجة واحدة ANTI-A ANTI-MITOTIC تمنع البرولدسلوشن او التشلط سواء الجلسين البيت اللي تنده إيه؟ اللي تنده بعد العملية ثم فيش طرق احتياطات قبل العملية فيه العيان ما جايلك جايلك وبصر ايش التريجيق كده مليان خلاصين من, من القلوب لو عملت عملية فيه كده ده ليون يرجع لازم تتقوض اهد دي قبل ما ايه ما اشتغل ولكن العيان ما تجيلك بالوضع الفاضيه ده قوله عن استخدام قطارات استيروليك وقطارات دي كن غسا تتقوض عشان احاول التريشن بتاعك من اكتف تريشن لستيشنري تريشن وبعدين نشتغل عملية باشة يصيح احتياطات قبل العملية قبل العملية انا مدد يومين كانت اقول له روح وش نعمل عليه روح ليه؟ انا بقول العين كده بقول له راضي يعني بقول له الزفرة بتاعتك منتهمة تقول الاول ايه؟ ترويب ودي كونجنسة تجيل الزفرة دي بعد كده بقيت استيشنري اشهلها نتبقى تهمتوا انا مرحب؟ احدث الكل ده و احسن حاجة عايزة صبر بقى وعايزة تخطر كده لصبور بعد ما يخلص العمالية كده يوم جاي بحيطة نيوتك من برين وحطينا اوه ونغيط وخير لا يمكن يرجح لك. حط تحط الجراف هذي الجراف بتشتغل كباريات عمره ويحصل في جارة بقى من نيوتك من كولتران او جرافة من غشاء ماشين اسمها ايه او من يعني بعمل ترقيع. حسة البر. حسة البر. اخط عليها ايه؟ جراسة ترقيع. جراسة. ايه حاجة احدى خالك. ايه الحاجه الاحدى؟ اتصل على هنا في ارض. وهنا في بير ايه؟ حتى دي بير ايه دي. دولة اللي فيه خلايا من اهو كده اهو. وين اهو كده اهو تحت كده فوق تحت. في اللمب. خلايا جلعية. مستمسلت. والخلايا الجنعانية في حاجة وطيفة. يقول لك دي خلايا جزائية بتكون في هذا الاتجاه كونجرق طيب. وفي هذا الاتجاه ايه؟ كورني. ومن انت تشلع من مكانها؟ من هنا؟ من المشرف؟ تحطها في خلاياها في المكان الجديد ايه؟ وقلت بالك وعط لقضة. وصبح ايه؟ هنا ايه في الاتجاه ده؟ كونجرق طيب. وفي الاتجاه ده تكون إيه؟ كورني. تعملتنا ألس ايه من فوق. السمتل عرفنا اكسجن ويستم تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل عند تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل تل كده تل تل تل تل تل تل تل تل لو السطح بيتكون في الاتجاه ده كنت واخده في الاتجاه ده نيوكون كده وكده نيو ايه نيوكون ما نقل خلايا إيه؟, ايه تمثل تراكمات وهي بقى في عيبره عشان متكترنا عملناه له عمليات لا مش زي من, من الكرانيه ده بيت الجزء ده من الكرانيه بقى ايه مش <تصفيق> بيبقى ضعيف وممكن ارفع فيها حش كرانيه عشان أرجع الاستراكشور ومذكرني يا تجمكات يبقى ازمها ايه تراكشور فياتو بلاطي هل تقول اكثر اشيك تفاهمين ولا لا هاد اي واحد نعمله عملية تريجيون نعمله بعدها تراكشور فياتو بنعمل الاستراكشور فياتو مع الركارن تريجيون <تصفيق> <تصفيق> عشان أرجع الاستراكشور زي ما في كل العمليات اللي فكت. انا عند طوله العمليه دي وانا بشيله كده كده كده ممكن أخشي الروحيين ممكن اعور الكرمي أعمل في جديدة ماشي؟ شيل من وره تقول تاني شو تقول يعني شيل الأول عندي ولما توصل ما تدخلش كده يعني نشيله من مش من ايه مش قدام؟ قدام نستطيع ديش واخد ما نشيله بالعقل retrograde extension retrograde ليه retrograde؟